اَسْتَجِيبَ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَن عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ مَدْخَلًا خَاسِرِينَ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 فرى الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤمن 124. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون 125. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء انا صوَركم ورزقكم من الطين ذاك هو الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَدَعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ إِنِّي قُلْ أن أَنَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنَا الْبَيِّنَاتُ مِن رَّبِّي وَأُمِرْتُ أَن أَسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ